9- استمع إلى الجمل وأعدها ثم اكتبها في دفترك كل واشرب هنيئا ولكن لا تسرف أبدا قل الحمد لله بعد تناول الطعام